فجعل له سميع بصيرا إن أهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا.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 شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا واجزى صبروا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالا كللت قطوفها تللا ويطاف عليهم بأنيت من فضة وأكواب وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقدر ويصبون فيها كزأ كان مزاجها زاجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لغلؤنا كَميرا عانهم ثياب سودس خضر وعسبر وحلوا ساور من فضة وسقاهم وسقاهم ربهم شرابا طهورا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 ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا فما يشاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما تشاءون كيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعذ